رائك لا يرون فيها شمسا ولا زمhariا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويصقون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 بسو دس خضرو واستبرق وحل أسايرة من في الطّتة ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم, وكان سعيكم مشكورا